بسم الله الرحمن الرحيم ومن اضطرم ممن افترا على الله كذبا او قاله وحي أو الي او قاله وحي ولم يوحى اليه شيء وما قال سوى مثل ما نازل الله ولو تغالب الظالمون في ضراات أخرجوا أنفسكم أم أن يوم تجزون عذاب الهون أم يوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وقنتم عن آياته تستكبرون فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وأموركم وما نرى معكم شفعاكم لقد تقطع بينكم وطلعاكم ما كنتم تزعرون إن الله فالد الحب والنوى يخرج الحي من الميت ونخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تفكوا فالد الإصباح وجعل الليل وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ قَدَرٌ عَزِيزٌ عَلِيمٌ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقرون وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به, فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خبرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخ من طلعهاق ونهدا والسيتون والرمان واشتبها وغير التشابه انظروا إلى جمالنا السماوات والارض ان يكون له ولد ان يكون له ولد ولم تكن له صاغبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم أعوذ وهو على